مما نعرف جرس المنتاج صحيح الإمام المسلم رحمة الله تعالى وها نحن في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ومع الباب الثالث والأربعين باب يجب اتيان المسجد على من سمع النداء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد والحدثاني ويعقوب الدورقي يعقوب بن إبراهيم الدورقي كلهم عن مروان الفزاري قال كتيبة حدثنا الفزاري عن عبيد الله بن الأصم قال حدثنا زيد بن الأصم عن أبي هريرة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقود إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ول دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة والمراد سماع النداء بالصوت المعتاد فقال نعم قال فأجب بعد أن سبق معنا بيان وجوب صلاة الجماعة من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح من الأقوال جاء هذا الباب هل لمن كان أعمى عضر في ترك الجماعة حيث لا قائد له ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد وكذلك من به مرض هل يستطيع هل يعذر ويرخص له في هذا الباب تعارض بين حديث هذا الأعمى وحديث عتبان بن ملك أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى له في بيته ليتخذ المكان مصلى حيث لا يستطيع الذهاب إلى المسجد وسيأتي معنا حديث عتبان بن ملك عليه روالي البخاري ومسلم وكان عتبان ابن مالك أعمى أضر فالعلماء أجابوا على هذا الحديث حديث أبي يوريرة بأجوبة منها أن النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أول الأمر اجتهد رأيه ثم نزل الوحي بعد ذلك بالترخز كما رخص لعتبان ابن مالك ومنهم من قال كان هناك وجوه اخرى غير هذا الجمع فسواء هذا او ذك المرض ومنه العمى عذر للتخل فيه عن الجماعة وذكر العلماء اعظار ترك الجمعة والجمعة واحد المرض إنسان المريض لم يستطع الذهاب للجمعة وحضورها النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض صلى في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها كان يمرض في حجرة عائشة كان يصلي وكان يؤمر ابو بكر الصديق ان يصلي بالناس معنا فاذا المرض مسوغ لترك الجمعة والجماعة فهو عذر والمراد المرض الذي يشق على المرء ان يحضر بسببه الجمعة او الجمعة الثاني الخوف خوف من سبع خوف من بهيمة خوف على نفسه ومن ذلك الثالث مدافعة الأخبثين لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين اذا كانت المدافع تمنع من الطمأنينه والخشوع فهناك مدافع ومدافع مدافع لا تشغل ولا تشوش الخاطر فلو صلى وهو على هذه الحاله لا باس قال الرابع من يخ من يخفض ياع اذا مشى الى الجمعة والجماعة ضع ماله والخوف متحقق الخوف متحق ليس الخوف الوهميا احتماليا انه يكون بغلب الظن او يقين الخامس المطر او الريح الشديد المطر يجعل المرء ربما يجي مع الصلاة. ربما يتخلف عن الجماعه البرد الشديد الرياح الشديده الوحش طبعا هذا كله في حق الرجل والا المراه خير خير سلطه في بيتها خير سلطه في بيتها السادس تطويل الامام تطويلا مملا يطول تطويلا يمل الشخص ويشق عليه كما وقع من معاذ أنه كان يصلي الأشياء الأخيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب يصلي بقومه إماما هي له نافلة ولون فريض فجاء رجل صاحب نواضح وأراد سقيا أرضه ومعه انشغال فلما رأى معاذا شرع في التطويل انفارض فصل العشاء وحده ثم مشاءل عمل فلم ينكر النبي عليه الصلاة على الرجل وكان الوحي نزل هذا اقرار لمثل هذه الصورة إذا أنا سأصلي وراء إمام سيطيل تطويلا يشق عليه بالنهاية ربما يقع هذا في حق رجل شايبة كبير ربما يقع في حق رجل مريم او رجل مسافر على موعد اذا التزم بهذا الامام في التطويل ربما يفوت هذا الصفر او هذا الموعد السابع تقصير الامام تقصيرا مخلا احيانا نصلي الامام فلا يتم الركوع ولا السجود اذا انقصر تقصيرا مخلا لا يقيم الاركان اذا ينكرها نقر الغراب هذا تقصير مخل بالصلاة وباركانها الثامن حضور الطعام رجل له نهمة في الطعام لو حاجة ملحة في الطعام إذا مشى إلى الصلاة يتشوش خاطره ويذهب خشوعه ولذا ليقضي القاضي وهو غضان إن هذا يشوش عليه وكذلك ليقضي القاضي وهو جوعان ليقضي القاضي وهو في شدة البرد يرتعش ليقضي القاضي وهو في انتظار موعد طائرة وما إلى ذلك خاطر ومشوش كذلك عند حضور الطعام إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء واخذ منه حاجتك المعتادة في الشبع بعض الناس يقول يأخذ ما يسد رمقه لا لا يلزم والمراد بالطعام اللي هو الطعام الاساسي ليس المراد بالطعام الذي هو كالفاكهة وما الى ذلك تفكه لا المراد الطعام الاساسي الذي وصل بالطعام الى التاسع النوم يغالبه النوم يغالبه النعاس معنى والمسألة هذه فيها تفصيل رجل نام وأخذ بأسباب الاستيقاظ ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة وقد نام النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الوادي لما كانوا وكان بلال يكلأ لهم الليل فأخذ بلال النعاس والنوم فما استيقظوا إلا على حر الشمس من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها طيب رجل سينام بطرد النعاس والنوم وممكن ينام ولزال الوقت بقيا لا بأس لو, لو تغلب عليه النوم ويمكن أن يستيقظ قبل خروج الوقت لو نام لا بأس لا حرج لكن لو نام لو نام وما بقي من الوقت إلا يسير ويستطيع أن يصلي الصلاة ويغالب نفسه يجب عليه أن يصلي في الوقت قبل ولا ينام ولو صلى في الوقت وغالبه النوم أو النعاس وخرج الوقت يعيد الصلاة يعيد الصلاة لأن حكم هذا الذي يغالبه النعاس ويصلي كحكم النائب وحكمه من نام عن صلاة أو نسيها داخل في هذا العموم إن مسألة النوم فيها صور في أحوال العاشر النسيان النسيان رجل نسي غفل عن صلاة الجماعة غفل عن الصلاة من أولها إلى آخرها نسي كما نسي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر يوم الخندق فما صلىها إلا بعد المغرب فإذا كان إنسان معذورا بأمر النسيان عن دخول وقت الصلاة وخروجها فان باب أولا صلاة الجمعة والجماعة حضور الجمعة والجماعة والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الحادي السفر إذا تواصل السير إذا تواصل السير فإذا كان المسافر نازلا نازلا في فندق في بيت لكن هو مسافر وسمع النداء يلبي ويصلي الجماعة والجمعة الثاني عشر من أكل بصلا أو ثوما والمقصود يا إخوة انه يأكل بصلا او ثوما بنية التشاهي لا بنية يحتال على ترك الجماعة والجمعة لو فعل بهذه النية كان اثما لانه تحيل على ترك واجب وفار إذن أكل البصر والثوم نيئين وما ينزل منزلة البصر والثوم كالكراف وما إلى ذلك أكله بنية التشاهد قصد التشاهد هذا شيء مباح قصد التشاهد لكن لو أكل هذا ويقصد أن يتفلت من الجماعة والجمعة فهو أثر. الثالث عشر خوف ضياع المريض أو الميت يعني أنت رجل مرافق لمريض لو مشت إلى الجماعة تضرر المريض المرافق لك الذي أنت مرافق له أو الميت أنت حارس على رجل ميت لو مشيت الى الجماعة ربما يضع هذا الميت الرابع عشر. خوف فوات رفقة في سفر ونحو خوف فوات رفقة في سفر ونحو واضح المسألة الاخيرة من به بخر من به بخر رائحة منتنة تنبعث من فمي او انف العلماء مختلفون في هذا هل يترك الجماعة لكي لا يتأذى الناس من المعاصرين ذهر الشيخ العثيمين الى انه يترك الجماعة والشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله علمانا جميعا لا لا يترك الجماعة لأن هذا لا دخل له فيه البصل والثوم هو المتدخل فيهما إذا أكلهما أما البخر هذا فهو مبتلى مبتلى ولا بأس برأي الشيخ الألباني في هذا برأي الشيخ الألباني في هذا وأيضا لو أنه مثلا قام في الصلاة ورد هذا الرائحة لبأس مع أن هناك بعض الحديث فيها النهي عن تغطية الرجل الفما في الصلاة لكن للحاجة يجوز كان يكون الإنسان عنده زكام عنده زكام وإذا كشف أنفه وفي الصلاة يتضرر انا بس لو غطى اذا كم الان من سيذكرها لنا عشر. اشرف بسم الله واحد ومنه الاعمى منه حالة الأعمى. منه حاله الاعمى وحديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال الرجل هل تسمع النداء هذا مؤول حديث مؤول وأولناه لكي نجمع بينه وبين حديث قصة عجبان ابن مالك لما أضر وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدى في بيته مسجداً ليصل فيه الفروط لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد بينه بين المسجد دوادي بينه وبين المسجد حوام سيول تكون وما إلى ذلك إذن الأول الأول المرق الخوف خوف من عدو خوف من سبع خوف من بهيمة خوف من نار بين وبين المسجد مخاطر تغلب على النفس لو انك مشيت المسجد او الجماعة تلفت نفسك وهلكت فالخوف هنا عوض الثالث مدافعة الأخبثين وتكلمنا على هذا الرابع من يخاف, يخاف بيا عماله والخوف محق والخوف متحق نعم الخامس المطر أو الريح الشديدة المطر أو الريح الشديدة السادس تطويل الإمام تطويلا مملا نعم تطويل الإمام تطويلا مملا يشق على الناس وذكرنا دليلهم من السنة نعم بحيث لا يقيم الأركان معنا يا إخوة كمان ينكر الصلاة نقرة كالصلاة التي صلىها الأعرابي في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال الله لا أحسن غيرها فعلمني يا رسول الله نعم وهذا موجود حتى إلى الآن في بعض مساجد وكان من قبل كثير كان من قبل في الزمن الأول حيثه لم ينتشر العلم اليوم الحمد لله في تحسن كبير وفيه انفتاح انفتاح الناس على العلم معرفة الدليل معرفة السنة يعني خشوا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة كثير من الناس يلتزم بهذا بخلاف الزمن الأول ربما تدخل كثير من المساجد الإمام همه أن ينهي الصلاة ويمشي فكان يسرق من رقوعه ويسرق من سجوده وتكلمه فيقول هي محسوبة عليك كذا كذا أنا أريد أن أمشي وهذا من المصائب لكن اليوم الحمد لله ربما كان انقرض هذا الشيء ربما يكون انقرض إلا في مواضع يعني نادرة وقليلة وهذا بفضل الله أولا ثم بفضل انتشر العلم يا إخوة العلم إذا جاء طردا بدعاه وطرد الخرافات والخزعبلات والاخطاء والمخالفات بسبب العلم بسبب السنه السنه إذا دخلت بلده انقمعت البدع نعم سهل فرصه جميل اتسع النوم النوم النوم الغالب ها النعاس الغالب والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه ليصلي أحدكم نشاطهم فإذا نعسى فليركد لعله يقوم يصلي فيسب نفسه فيسب ربه لعله يقول اللهم اغفر لي فيسب نفسه ليه نعاس وهذا أمر وارد لأن الإنسان إذا نعس يستعجم على لسانه القران ويختلط يختلط القرآن على لسانه ويضطرب ربما يدخل ايه من هنا في سوره ثانيه والعكس بارك الله فيكم نعم العاشر النسيان جميل الحادي عشر السفر اذا تواصل السير ها وأنتم تعرفون ال... هذه كلها مندرجة تحت الحديث ال... الذي فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته من وجد من نفسه نشاطاً وهمة في حال المرض كما كان يعني يؤتى بالرجل يهدى بين الرجلين حتى يقام في الصف رب رجل يحتمل ولا هذا الخشوع إذا قام في الصف والجماعة ربما رجل آخر لا يحتمل فالناس ليسوا سواء في احتمال الألم والوجع مانا ما يا إخوة نعم ونحن قلنا كل هذا يا إخوة محمول على سماع النداء بالصوت المعتاد الصوت المعتاد الذي ليس أمامه حائل فيه عمارة كبيرة بتحو... بتمنع الصوت فيه برج بيمنع الصوت فيه جبل كده فيه, ك... فيه حوائل صوت المعتاد بلا حائل أمامه بلا حائلة أمامه هذا هو يلزم الشخص هنا وفعلا أنتم لو عشتم في البادية والصحاري لو وجدتم أن ما في بيوت عالية لما بيوت قصيرة صغيرة كده من يطلع يؤذن فوق بيته من هذه البيوت الصوت يسري يسري في الفجر تجد الصوت يسري وإن لم يجد يكون هناك رياح صحيح الصوت يسري أكثر إذا كان هناك رياح شديد تحمل الصوت كنا نسمع هذا الصوت بلا مكبر من مسافات بعيدة حيث لا حواجز ولا حوائل فيسر الصوت بالعشاء يسر الصوت بالفاجر وما إلى ذلك نعم ولا شك أن بالصوت المعتاد الأذان له طعم وذوق ما نعتاد عليه أكثر من طعم وذوق المكبر الكهرباء هذا له وذوق ثاني لسيما إذا كان بيأذن هذا على السنة نعم خب يعني مريض طيب. ارجع لنا ثاني من عند الصفر اذا تواصل كده تواصل السير وهذا هو الراجح لان من الناس من يقول المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة ولو كان نازلا في فندق في بيت الصحيح وجوب الجماعة في السفر والحظ إلا أن يكون في الصفر تواصل السير وجد به السير لا بأس إلا أن ينزل فهنا تأتي أدلة وجوب صلاة الجماعة نعم من اكل بصلا أو ثوما وفصلنا فيه قلنا من الناس من يأكل بصل والثوم من باب التشاهي من باب الإباح والتشاهي والمقصود من اكل بصل او ثوم نيئين وما قام مقامهما من الكراث وما الى ذلك ومن خصائص النبي عليه الصلاه والسلام انه لا ياكل البصل ولا الثوم ولا ما قام لا نيئا ولا مطبوخا ده نيئا ولا مطبوخا فانه يناجي من لا نناجي معنى نحن فإن أكلناه أطبوخا فبها نعمة إن أكلناه نيئا فهنا صلاة الجماعة أنت تعتزلها وتحرم الثواب الثواب الجماعة معناه جميل فضل وقلنا إذا تقصد وتحيل بأكله البصل والثوم وما قام مقامهما يريد التخلي والتخلص من صلاة الجماعة او الجمعه فهو افل هو افل نعم من اسباب من اعذار التخلف عن الجماعه خوف ضياع المريض انت مرافق لمريض ولو تركت المريض وذهبت تصلي ربما يتضرر المريض فتبقى معه وانت معذور نعم الخوف من فوات رفقة في السفر ونحوه أيه الخوف من فوات رفقة في السفر ونحوه الخمس عشر والأخير من به بخر من به بخر في فمه أو في أنفه والعلماء مختلفون فيه وكلنا الراجح أن يذهب للصلاة الجماعة ولا يتخلف لأنه لا دخل له في البخر هذا أو المرض إنما هذا شيء مبتلى به العبد عفونا الله إياكم ويخفف ما استطاع من هذه الرائحة لكي لا يتأذى الناس بجواره في الصلاة نرجع ثاني بارك الله فيكم يقول هنا هل تسمعوا النداء النبي عليه الصلاة والسلام يكلم الرجل هل تسمعوا النداء بالصلاة فقال نعم قال فأجيب قلنا هذا حديث وسبب تأويلنا لهذا الحديث حديث عتبان بن مالك الذي سيأتي معنا إن شاء الله أيضا في الأبواب هذه اللاحقة باب صلاة الجماعة من سنان الهدى وضد الهدى الغي والضلال والحرمان من الأجور قال حدثنا أبو بكر بن أبي ما اسمه؟ عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر العبد قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص وسلام بن سليم قال قال عبد الله المراد من ابن مسعود إذا ذكر الإسناد الكوفي وفي عبد الله هو ابن مسعود وهذا إسناد كوفي لقد رأيتنا ومن يتخلف عن الصلاه الا منافق قد علم نفاقه عفوا الله اياكم او مريض ان كان المريض لا يمشي بين رجلين شوفوا دليل المرض حديث عبد الله بن مسعود معنا وان كان المريض بعض الاحوال بعض الرجال وإلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض يخلف عن صلاة جماعة وكان أبو بكر يصلي بالناس إلا لما وجد من نفسه نشاطا صلى الله عليه وسلم خرج وصلى بعض الصلاوات معهم جماعة فقال إن كان المرض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه قال حدثنا أبو بكر أبو نبي شيء قال حدثنا الفضل بن ذكين أبو نعيم عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم السنة عن الهدى أي النهج القوي وما يندرج تحته من عبادات ومعاملات وآداب وأخلاق وشروط ذلك وضوابطه. وإنهن من سنن الهدى وتصور أن قوما يتركون صلاة الجماعة كم حرموا من الأجر سبق معنا قلنا من الناس من قال صلاة الجماعة مستحبة من دوب سنة مؤكد. ومنهم من قال من لم يصلي جماعة فصلاة باطلة والملهب الثالث قول من قال صلاة الجماعة واجبة وإن كان من صلى وحده صلاة مجزئة صحيح وهذا هو الصحيح قال من صروا أن يلقى الله شوفوا كلام ابن مسعود هذا كلام فقيه الأمة المجتهد الإمام الصحابي الجليل منصروا أن يلقى الله غادا مسلما فليحافظ على أولا الصلاوات حيث نادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى يكلم أهل الكوفة وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهاجى بين الرجلين حتى يقام في الصف باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أدن المؤذن إلا لحاجة وضرورة حاجة ملحة وضرورة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم ابن المهاجر عن أبي الشعفاء قال كنا قعدا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي ليس هناك داعي ملح ولا ضرورة فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم يعني هذا معصي وإذ كونه أخرج راغبا عن صلات الجماعة وليس هناك داعي ملح ولا ضرورة وقد أثم بهذا بل هناك بعض حديث قضت بأن من فعل هذا فيه شعب من شعب النفاق العملي قالوا حدثنا من أبي عمر المك من ابن أبي عمر؟ محمد بن يحيان ابن أبي عمر المكي العدني نزيل مك قال حدثنا سفيان وابن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلال عن عمر بن سعيد عن أشعف بن أبي الشعفاء المحاربي عن أبيه قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعد الأذى وقال أما هذا فقد عصى انظروا فوت على نفسه الصلاة النفير فوت على نفس الصلاة الجماعة فوت على نفس الخشوع فوت على نفس أشياء كثيرة أما هذا فقد عصى بالقسر مع الإث وفي هذا أن الصحابة كانوا ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ومنهم أبو غريرة حافظوا الصحابة الكرام رضوان الله عليهم جميعا علم ووجه وأرشد ونهى عن المنكر وأمر بالمعروف في نفسه وبيّن الحكم للناس حرصا منه ونصيحة منه المسلمين أما هذا فقد عصى أبا القاسم وهذا له حكم الراف بل ربما يكون صريحا معنا يا إخوان فقد عصى أبا القاسم وأبو القاسم كنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكونية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح فلا اكتنئ إحد بهذه الكونية والعلماء الذين اكتنوا بهذه الكونية هم متأولون في هذا متأولون في هذا ول Maßnahmen لهم العضر فمنهم من أقول كان هذا الناهي خاصا بزمان النبي عليه الصلاة والسلام عند نزوله لأن النبي عليه الصلاة والسلام مck كان يمشي في السوق فقام رجل وقال يا أبو القاسم فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل ما عنيتك أن ما فلان فقاله كان هذا خاصاً بزمن النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح أن النبي مطلق في زمنه وبعد زمنه قال فقد عصى أبو القاسمي ومحمول إن هذا الإنكار من ورائه مصلحة تتحقق أما إذا لم تكن هناك مصلحة تتحقق إنما تحدث فتنة ومفسدة فيكون الإنكار إما سرا على انفراد وإما بالقلب أقل ما يكون الإنسان في, في باب الإنكر في المساجد يراعي مسألة المصالح والمفاسد ربما إذا أنكرت هذا في المسجد وجئت لها تقول أما هذا وتشور على الرجل كذا فقد عصى أبا القاسد يقولوا أيها والله مع أنت تدخل هذا المسجد حتى تموت إذن انت فوتت على نفسك مصلح فوتت ويخرج معاك ربما يتهاطر معك ويتجاذب ويتضارب داخل المسجد وقد يكون خارج المسجد إذن الآمر بالمعروف والناع المنكر يكون فقيها حكيما حليما وإلا يسعه السكوت معنى ويكون الأمر بطريقة أحكم أما تروح تعمل كأبي هريرة بريرة عالم صحابي جليل ناس كلهم في ذاك الزمان عارفين يحتمل قوله اذا تكلم محدش يستجر يكلم ويعارضه كلهم مكررين بهذا ويعلم من يكلم يعلم من يكلم ويعلم الى من يشير اذا بلغوا الخبر هذا الناس في ذاك الزمان اذا نصحوا انتصحوا اذا اخبر عنهم جزا الله خير والله والله يريد لي الخير انما تيجي انت تعمل مع بعض ناس كده يحقد عليك حتى الى قيام الساعه سواء الساعه الخاصه او العامه معنا فليكن الانسان ايه حكيما بصيرا لله وحكيما حليما عليما بما امر بمنهاى عرفتم وهذا ايضا ربما تدخل بعض المساجد فتجد الامام مثلا يعمل ايه بيجهر بالبسملة مثلا فتيجي انت بعد الصال يقول انت بتجهر البسملة ايه صار مع فريق وانت معك فريق صاروا يتجاذبون ومع انتش تصلي معنا ومنعوا المسجد منك الى اخير وجابوا المسجد وحطوا لك واحد صوفي او واحد قبوري وانت بقى جاعد مسكي طيب الحكمة ايه بقى تعالج الامور برفق ولين وفق وحلم أما أنت تتعجل أبو هريرة له مكانة ورد الله عنه من لا يستجر الكلمة أبو ولا يقول له أنت بتنكر عليه له أنا أقول, أقول لكم مرة من كنت بساوي الصف فجام واحد في بعض مساجد فبقول لي استو الصف كده فجال لي شوف شغلك يعني إذا صلي بقى أنت تسوي لنا الصفوف شوف شغلك انت بتعمل ايه فقلت خير ان شاء الله كبر. خير ان شاء الله شوف شغلك احنا بسرعة عايزين نخلص نمشي معانا مشا... مشاغل و... معانا اعمال قلت الله خير كبر فانت مبارك الله فيكم تحتاج الى حكمة فبهريرة رضي الله عنه مقر. اما هذا شو بيعمل كلاه قد عصى أبا القاصة أبو هرير الإمام الجليل أماني وأنت من لا يسمع لي إلا أن شاء الله برك الله فيكم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخضرنا المغير بن سالم المخزومي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ماشاء الله شو البركة وذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول البركة في ثلاث شوفوا بقى كما صاحب الشيخ الأرباني قال الجماعة وهيه... وهي صلت الجماعة لانت لو بتصلي وحدك يجي نسيان كثير وتسهى وتقع تشوك انا جبت ركعة ولا ركعتان انا سجدت سجد ولا سجدتان لكن انت مع الجماعة محفوف ومن و... من وسوس الشيطان محفوف نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام البركة فيان في ثلاثة قال الجماعة واحد والثريد عارفين الثريد ما شاء الله الثريد هذا القليل منه يكفي ما لتعب ولا حاجه شو انت لو بتاكل مكرونه اسباجيتيني تقعد تلفلف في انما الفت كل منها لو قاعد عليها مجموعه ياكلوا وتكفيهم ويتبقى منها ويقول خلوها وسهله ما في شوء هتحتاج لتقعد هضم هضم هضم هضم هضم ثريت النبي عليه الصلاة والسلام قال, قال فضلي عائش على النساء ففضل الثريل على سير الطعام ما في اشياء فيها بركة كثيرة جدا وحن في غفلة منها النبي عليه الصلاة والسلام قال بيت ليس فيه طمر جياع اهل بس احطك ده شوء طمر في البت ملكش دعو واسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ملكش دعو بتاوحش تدخلش عقلك بس انت حط كده شوية شوية في البيت طمره في البيت ملكش دعوه ويكون فيها بارك لان الطمر ده ما بيحتاجش طبيق ولا تعمله تخديلة ومش عارف ايه ومش عارف وتسكب وتشتري ما فيش كلام من ده لان الطمرة الواحدة لها قيمة غذائية كبيرة الواحد فما بقى تأكل على الريق كده سبع طمرات في صحي البخاري من طمر العليا في غير البخاري أي طمر كما أفتل علامة بن باس عرفنا بيت ليس فيه طمر إيه؟ جيعون أهله ولذلك عائشة رضي الله عنها شهرين وتشوف ثلاثة أهل على الطمر والماء إن شاء الله بيحتاج يدخل الفرن لا بيحتاج ملح لا يحتاج كم مونه وبغارات لا يحتاج ان ده فيه بركة فعلا وزاة الزيتون اتدهنوا به واقتدموا فانه ينبت ويخرج من شجرات مبارك اذا فيه اشياء كده احنا عملينها وهي فيها بركة الاجتماع على صفر واحد مش كل واحد له صحب واخد زاوية كل واحد له صحل واخد ركل كل واحد له صحل وده بيأكل الساعة مش عارف 11 والتاني بعد الساعة 12 والتالت بعد الساعة 1 والرابع الساعة 4 متفرقين ما يكفيهمش ولا طين من الاكل السبب ايه انهم تفرقوا في الطعام وطعام الاثنين يكفي الاربعة وطعام الاربعة يكفي الثمانية جاء رجل كما في حديث وحشي واشتكر النبي عليه الصلاة والسلام نأكل ولا ناشبع اللهم قال ايه ده ايه اللي بيحصل قال لعلكم تتفرقون على طعامكم اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه واحنا فعلا زمان كده كنا كده الناس من الاول في الزمان الاول في ساعة واحدة كلهم يأكلون الرجل وزوجته وأولاده ومعا يمكن مرات ابنه المهم جاعدين في بيت واحد في دار واحد أنا أذكر كنا في حارة كبيرة بيت يطبخ ويوزع على الجراد سبحان الله وأكل إيش متواضع زهيد جدا مش مكلف ولو طعم ولو مذاق فيه ألفة بين الناس في تحاب بين الناس وكلهم انتظر متى, متى يؤذن الظهر ومتى انتهي الناس الظهر يروح يوزعه في الصحون والصحن الصغير فيه باركة اجتموا على طعامكم يبارك لكم فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام قال باركة فيه كم؟ فيه ثلاث قال الجماعة والثريد والصحور الصحور وبركه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قم بس انت ناوي الصيام كده وكل تامرة وفيش الليين كل تمرتين اشرب قليل لبن اشرب كسر... كل كسرة خبز باقيا وصم لكن اخر الصحور مش تتصحر بقى قبل ما تنام بعد العيشة واتقال اصلا ناوي الصيام تصبح وانت ما شاء الله ملوي مش جادر تصلب عودك ولا الظهر لا قبل الصحور قبل الفجر تأكل شيء يسير وتوكل على الله تصحروا فإن في الصحور باركا هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى لو الناس أعيقنوا صحيح ما اشتكوا تظاهر الاقتصاد المجتمعات الفقيرة النامية ما, ما يسمى بالنامية اليوم لو اتبعوا هذه التعاليم ما شكوا, شكوا تظهر الاقتصاد أبدا ولا قلة المادة ولا ذهاب البركة ومحك البركة وسلب البركة بالناس لو انهم اتبعوا هذه التعاليم لزادة البركة والبركة هي النماء والزيادة وثبوت الخير وهي من الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء هي من الله وأنتم تعلمون حديث عائشة في الصحي أنها قالت يعني توفي النبي عليه الصلاة والسلام وترك لي شطر شعير على رف فأكلت منه زمانا شوف زمانا شوف الكلمة دي زمانا فلما كلته فنيا فلما كلته فنيا فيها البركة من الله سبحانه وتعالى فمن أسباب الجماعة من أسباب البركة حضور الجماعة ومن أسباب الخير والألفة والاجتماع تشوية الصفوف لتسوّن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم أو بين قلوبكم كالنبي عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف كما يسوي الرجل قدح التي يبريها يجعلها سوى بدرجة واحد فهنا يقول بارك الله فيكم فلو حدثنا زوير ابن هار اول شيء من صلى العشاء في جماعة فكأنما قمها نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كلها واذن يا اخو سمعناكم ان شاء الله ركزوا है जो يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنيه زهير بن حرف قال وحدثنا محمد بن عبد الله الأسد حق قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق والصنعاني أبو بكر جميعا عن سفيانة عن أبي سهل عثمان بن حكيم بهذا الإسند مثله قال وحدثني نصر بن علي جهضمي قال حدثنا بش يعني ابن المفضل الضبي عن خالد عن أنس ابن السيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني في أمان الله وحفظ الله وكلا سبحانه وتعالى فلا يقبلنكم الله من ذمة بشيء فيدركه فيكبه فمن طب فلا يطلب الله من ذمتي بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم يعني انت في حفظ الله وأمانه وذمتي فلماذا تعصي ولماذا ترتكب الكبائل والمحرمات والفاعش لا قالوا حدثني عقوب بن إبراهيم الدورة قال حدثنا إسماعيل عن خالق عن أنس بن سيرين قال سمعت جن لبن القصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله يعني لا تترك صلاة الصبح ولا تترك الصلاة في جماعة فلا يطلبنكم الله, يطلب الله من ذمةه بشيء فإنه من يطلبه من ذمةه بشيء يدركه أو يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم وذلك بالمخالفات وترك أمر الله قالوا حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قالوا حدثني زيد بن هرون عن داود بن أبي عن الحسن وهو الحسن البصري عن زندب بن سفيان عن نبي عليه الصلاة والسلام بهذا ولم يذكر فيكبه في نار جهنم نكتفي بهذا القدر يا إخوان وبخصوص إن شاء الله الدروس التي وعدنا بها فيما تعلق بإرشاد الفحول وعلى ابن أبي حاتم إن شاء الله عن قريب في الأسبوع المقبلة بإذن الله لكن في محاولة إيجاد النسخ فإذا وجدنا النسخ بإذن الله عن قريب بإذن الله عز وجل فقررنا الموعد بإذن الله عز وجل فإلى ذكى الحين أسبوع المقبل بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله لا إله إلا أنت أستبرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته